بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا هو اللقاء السابع في نخبة الفكر قال حافظ محجر رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشير ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن أخسرهم المهمه من ذلك فأش... فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك هذا هو اللقاء السابع طبعا انتم تعلمون أن هذه مقدمة ومقدمات الكتب غالبا ما تتضمن أموراً وهذه الأمور تكون ضرورية لخدمة التعريف ولخدمه ايضا الكتاب أو لخدمة التعريف بالكتاب لأن المقدمة مقدمه مقدمة كتاب ومقدمة فن مقدمة كتاب ومقدمة فن مقدمة كتاب لا ينبني عليها شيء بخلاف مقدمة الفن لأن المقدمات الفنون هي مفاتيح لفهم أمهات الفن وهذه المقدمة التي ذكرها الحافظ حجر تضمنت امورا غاية في الأهمية إذا لا بد من فهمها قبل الشروع في معرفة أو في شرح المت لا بد من معرفتها ومن فهمها والوقوف عندها وإذا تأملتم ترون أن الحافظ قد حصر فيها امورا أربعة هذه المقدمة التي قرأنا على مسامعكم قد حصر فيها امورا أربعة أمورا أربعة الأمر الأول البدء بالحمد والثناء على الله البدء بالحمد والثناء على الله اقتداء طبعا بالقرآن ثم بكتب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة ثم الصلاة على النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وهذا أمر واحد هذا أمر واحد وهذا أو ذلك مأخوذ من قوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الأمر الأول الأمر الأول ما هو قلنا البدء بالحمد والثناء عليه والصلاة على رسول الله هذا أمر واحد وهذا هو الذي أشرت إليه بقولي الحمد لله العزيز المقتدر صلاته على البشير المنتصر وآله مع صحبه وسلم تسليما الكثيرا فضلا منعما الأمر الثاني التنصيص على أن المصنفات في هذا الفن المراد به علم مصطلح الحديث أن المصنفات في هذا الفن متنوعة ومتعددة حتى قيل إن الكتب المؤلفة على مقدمة ابن الصلاح وحدها يعني تبلغ نحو من مئة كتاب أو أزيد من ذلك ولذلك قال رحمه الله أما بعد. فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت هذا هو الامر ايش الامر الثاني وهذا الذي اشرت اليه وبعد هذا دفتر حال السفر جمعه الحافظ يدعى المختصر ثم قلت ان التصانيف لا اصطلاح اهل الحديث حمه المناحي قد كثرت وبسطت واختصرت وبسطت واختصرت وبالمعاني والمزايا اكتملت وبالمعاني والمزايا اكتملت هذا الأمر هايش الأمر الثاني ما هو الأمر الأول قلنا البتع بالحمد البت والثناء على النصاص صلى الله ما هو الأمر الثاني التنصيص على أن المصنفات في هذا الفن متعددة ومتنوعة وعلى أنهم كتبوا على كتاب المقدمة بلغت ما كتب عليه كم كتاب او ازيد 100 كتاب او ازيد الامر الثالث ذكر فيه الحافظ في هذا الأمر السبب الباعث على تاليف هذا المتن هذه النخبة الجامعه اللامعه ما هو السبب السبب هو ان بعض اخوانه سأله أن يؤلف لهم مختصرا جامعا في هذا الفن على ترطيب شيق ابتكره الحافل وعلى سبيل رائق انتهجه الحافل مع ما ضم إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد وهذا ما أخذ من قوله ماذا؟ فسألني بعض الاخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك وركزوا معي جيدا فسألني بعض الإخوان وسيأتي المراد بالإخوان ما المراد بالإخوان الذي قال فنظمت هذا بقولي فجاءني بعض من الإخوان يسألني التلخيص في بياني لبيته أجبته لذلك لاندرج في تلك المسالك لأن درج في تلك المسالك هنا قبل أن ننتقل إلى الأمر آخر ماذا يقصد الحافظ المحاجر بقوله فسألني بعض الإخوات فسألني بعض الإخوات هل قصد شخص بعينه أم قصد الاخوه يعني في الله الأخوة في الله ذكر العلماء في هذا أربعة اقوال اختلفوا في ذلك على أربعة اقوال قيل إنه قصد بقوله فسألني بعض الإخوان قصد الإخوان في الدين قصدا إخوانا في الدين هذا قول أول والقول الثاني قيل انه قصد بقوله فسألني بعض الإخوان إخوانه في هذا الفن ما هو في الدين إخوانه في الدين يشمل العلماء ويشمل العامة لكن قول ثاني قالوا إيش يقصد إيش إخوانه في هذا الفن يعني من آل الحديث المتخصصين المتخصصين في هذا الفن هذا قول ثاني القول الثالث قيل إنه قصد بذلك أخا حقيقة بعينه ومن هو هذا الأخ الذي قصد القول الأول قيل إنه هو الشيخ عز الدين بن جمع لأنه سأله أن يؤلف مؤلفا مختصرا جامعا مانعا في علم المصطلح فلبى طلب نزولا عند رغبته كتب هذه المقدمة في الحقيقة الجامعة أو هذا المتن الجامع هذا القول الثالث هذا قول ثالث عز الدين بن جماعة بن جماعة الكيناني وهذا معروف عنده كتب في ال... عنده كتاب في المصطلح عنده تذكيرت ساني وعنده كتب كثيرة القول الرابع لعلى ذكرنا الثالث صحيح القول الرابع قيل انه قصد بذلك الشيخ شمس الدين محمد بن محمد مرتين الزركاش محمد بن محمد الزركاش قيل انه قصد هذا وقد أشار إلى هذا القول الرابع الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر عنده كتاب سماه الجواهر والدرر كما سبق عام قلنا في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ذكر في المجلد الثاني أنه قال وكان التمس منه تصنيفه صاحبه الشيخ شمس الدين الزركشي والد عبد الصمد هو الذي التمس منه أن يؤلف هذا المثل فوضع هذا المثل هذه مسألة بعض الإخوان يراد بها إخوان في الدين أو الإخوان في الفن أو عز الدين بن جماعة أو يراد به الزركش هذه أقوال أربعة ذكرها العلماء إذا هذا المقدمة فيها امور أربعة الامر الأول والثاني والثالث بقي لنا الأمر الرابع والأخير الأمر الرابع يعني يلاحظ من المقدمة ان الحافظ من حجر لم يقصد في هذا المختصر أن يستوعب كل ما يتعلق بانواع علوم الحديث لم يقصد هذا ولا سيما نخبة النخبه النخبه يعني اختار عيون المصطلح عيونها فقط لكن ومع ذلك هل قصد الاستيعاب لا ابدا هو لم يقل بانه سيذكر كل ما يتعلق بانواع الحديث بانواع علوم الحديث لان الاستيعاب كما لا يخفاكم الاستيعاب إذا كان الاستيعاب شاملا كاملا هذا يكون صعبا وعسيرا على كثير من المطولات والامهات بل المختصرات ومع ذلك هذا المختصر حوى جل انواع علوم الحديث المتداول بين أهل الفن. جل أنواع علم الحديث أو علوم الحديث المتداول بين أهل الفن حواها هذا المختصر المسمى بنخبه الفكر نخبه الفكر المصنف الحافظ لم يغفل منها الا ان تعتبر من ملاح هذا الفن وليس من اصوله وهناك فرق بين الملاح والاصول فاذا هو اغفل ملاح هذا الفن ولم يغفل وصول هذا الفن رغم واجازتي وصغار هذا المتر والحافظ المحجر سلك في هذا الفن في تعليف هذا المثل المختصر طريقة مبتكرة وهذه الطريقة كانت جديدة على اهل هذا الفن لأنه حاول أن يجمع في هذا المختصر الوجيز الكثير من علوم الحديث والصعب أن يختصر الإنسان كتب كثيرة ويجعلها في ورقات ورقات معدودة على رؤوس الأصابع اليد واحدة فجعلها يعني جمع فيها ما يتعلق بعلم الحديث وبأقسامه وبدأه بهذه المقدمة التي قلنا اشتملت على أمور الأربعة ثم شرع في تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة فلا بأس أن نأخذ إطلال على ما في هذه المقدمة اجمالا قسم اولا علم الحديث باعتبار تعدد الطرق وباعتبار الوصول إلينا قسمه إلى قسمين متواتر واحد. وهذا وبه بدأ متنه بعد المقدمة متواتر واحد على أن هذا التقسيم كما قلت لكم سابقا وكما سياتي إن شاء الله عند التفصيل انحضر إلينا من المعتزلة والمتكلمة ولم يكن معروفا عند أهل الحديث لأن هذا ليس من شأن أهل الحديث أن يتكلموا على المتواتر الاحد انما هو من شان ماذا من شان اهل الاصول وعلم اصول الفقه يعني طبعا فيه انواع من الفنون في انواع والعلوم كما يقولون لها تناسب تتناسب ولها رحم لها رحم الا ان بعض العلوم افسدت كثير من العلوم كعلم المنطق وعلم يعني بعض المصطلحات التي انحذرت إلينا وهي أجنبية على هذه العنو فالشائد قسمه إلى متواتر وأحد وسياتي إن شاء الله ما قيل في هذا التقسيم كما قسمه باعتبار المردود يعني أن يكون مردودا والرد إما أن يكون لابد أن يكون لسبب من الأسباب إما لسقط وقع في السند وهذا أنواعه كما سيكون إن شاء الله أنواعه ستة واما بالطعن في الراوي والطعن في الراوي على قسمين اما ان يكون في العداله واما ان يكون في الضبط يكون في الضبط. وايضا سواء كان طعن في وجوه الطعن في الاسناد او في المتن أو في المتن. كما باعتبار القبول والعمل به إلى ماذا إلى صحيح والى حسن بنوعيهما صح لذاته صح لغيره, حسن لذاته حسن لغيره. طبعا ما تستوفى الشروط صحة الستة أو الخمسة على قولي كما قسمه أيضا وبعضهم قسمه إلى قسمين فقط وبعضهم قسمه إلى ثلاث أقسام ولا مشحة في الاستراح كما قسمه أيضاً إلى المحفوظ وإلى الشاذ وإلى المعروف وإلى المنكر وقسمه أيضاً باعتبار ما ينتهي إلي الاسناد وثم سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان منتقاه الصحابية أو كان منتقاه التابعية فمنتقاه السناد كما سياتكم إن شاء الله لا بد أن يكون منتقاه النبي أو منتقاه الصحابي أو منتقاه التابع الصحابي داخل في المثل أم غير داخل الصحيح إن رسول الله داخل في المثل وليس في السنة. لكن منتقاه منتقاه ما من إما أن يكون النبي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم النبي أو الصحابي او التابعي ثم قسموا على الشواهد ما يتعلق بالاعتبارات والشواهد والمتابعات وكذلك العالي والنازل وذكر مباحثه وكذلك رواية الأقران وكذلك المدبج وتكلم على رواية الأكابر عن الأصاغر وتكلم على السابق واللاحق وتكلم على المسلسل وأنواعه وتكلم على طرق التحمل وعلى المؤتلف المختلف وعلى المتفق المفترق وعلى المتشابه بأنواعه ثم ختم هذا المتن متنه هذا بماذا؟ بأنواع أخرى من علم الحديث لأن علم الحديث كما سبقا قلت لكم جنس وتحته أنواع فمصطلح الحديث نوع من أنواع علم الحديث نوع من أنواع علم الحديث فإذن لذلك خاتم هذا المتن بماذا؟ بخاتمة ذكر فيها أنواع تتعلق بطبقات الرواة وببلدانهم وأحوالهم جرحا وتعديلا تكلم على أحوالهم جرحا وتعديلا كما تكلم عليه أيضا بأسماء الروات على أسماء الروات وعلى كناه وعلقابه وأنسابه ثم ختم باداب الشيخ والطالب هذا باختصار فيما يتعلق بتلخيص هذا المتن الذي سناخذه إن شاء الله متن نخبه الفكر هذا كما يقولون معرفته على جيات الإجمال معرفته على سبيل إيش على سبيل الإجمال وعلى طريق الإجمال وسيأتي الكلام على فقرات هذا المتن ولكن بشيء من التفصيل إن شاء الله بشيء من التفصيل هذه الآن طريقة معروفة هذه عند المصنفين يذكرون الشيء إجمالا لماذا؟ ليتفرغوا إلى ما يكون الحديث فيه تفصيلا وربما عكسوا ولكن العكس كيف هو؟ نادر, نادر ما يكون هذا كيف؟ كما فعل ابن اجر نؤاجره ماذا ذكر؟ ذكر اولا باب معرفة علام الإعراب وفصل فيها ثم ذكر الفصل عقد فصلا اجمالا فهنا عكس كما ذكر في باب مرفوعات الأسماء ماذا فعل؟ وباب منصوبة الأسماء ذكره اجمالا ثم فرع ثم فصل إذن هذه طريقة معروفة عند العلماء وعند المصنفين إذن بعد هذه الاطلاله أود أن نقف على الحمد ولو تسمحون لنا لو تسمحون لنا أن نقف مع الحمد لأن كلمة الحمد تمر في جميع المتن يعني أي متن المتن تقرؤونه إلا وتجدون فيه الكلام على الحمد وطبعا لو تسألون ألف الحمد قال المصنف رحمه الله الحمد لله ألف الحمد هل هي للعهد أم هي؟ للاستغراق ام هي للجنس وطبعا انا احاول ان اقرب لكم الكلام لتفهموا هذا لان الامر يتعلق بعلم البلاغ ولذلك انا قلت في المنظومه والته التعريف للجنسيه او للحقيقه وللعهديه بيت والته التعريف للجنسيه او للحقيقه وللعهديه هذا الحمد، الحمد، هذا طبعا من قرأ منكم علوم البلاغة جوار المكنون ولا الفيه البيان للسيوطي يجد التفصيل الممل في هذه المسألة لكن انا جمعت هذا في بيت وآلة التعريف للجنسية أو للحقيقة وللعهديه أو للحقيقة وللعهديه وهذا طبعا معروف الخضر ذكر هذا في المسند إليه عند قوله وقوله باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيه ينقسين إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فقتفي هما بيتان ولكن في الحقيقة في ما كلام جيد إذا سمحتم لنا أن نقف مع ما قيل في أل التي في الحمد إذا سمح الاخوه في الغرفة انظر يقول نعم يعني نذكر لأنها تذكر وتمر بكم كثيرا في كل الفنون من فنون العلوم الشرعيه معقولات كانت او منقولات فاذا لا بد من تحرير المقال على هذا بحيث لا نعيد الكلام عليه مره اخرى ولا يخفى عليكم ان التراكيب النحويه ركزوا معي في هذه القواعد جيده ان التراكيب النحويه لا بد ان تشتمل على حدث وذات وصفة افهموا على جيد التراكيب النحويه لا بد ان تشتمل على حدث أو ذا وذات وصفة وكلام العرب منظومه ومنثوره لا يخرج ذكر محصور في ماذا في هذا اما حدث وذات وصفة فقط وليس هناك رابع وليس هناك رابع فلذلك الحدث هو الفعل بجميع انواعه والذات هو الاسم بجميع انواعه والصفه هو الحرف وما أشباهه بجميع انواعه وكيف عرف هذا عرف هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب فكذلك إذا فهمنا هذا في النحو فكذلك الكلام العربي البليغ لا بد أن يجتمل على ماذا على المسند والمسند إليه أو المحكوم والمحكوم عليه أو ها اسمنا وإصناها أو المحمول والمحمول عليه هذا كله المسند والمسند إليه طيب هناك طريقه لتعرف الفرق وتميز بين المسند والمسند إليه لو سئلت ما هو الضابط الذي يرتفع به الالتباس مثلا زيد القائم اين المسند اين المسند إليه انت ارقي زيد القائم اين المسند اين المسند اليه أنت زيد القائم. أين المسند, وأين المسند اليه, إليه وزيد اين المسند اين المسند إليه لا مسائل اظن لا المسنوزين. ركزوا معي جيل عندنا ضابط هذا ضابط وضعناه لماذا؟ لرفع الالتباس حتى لا يلتبس عليكم المسند من المسند إليه انظروا دائما إلى اللفظ ركز معي محمد انظر إلى اللفظ فإن كان ذاتا فهو مسند وإن كان صفة فهو مسند إليه هذا ضروري مصدر هذا كان يعني بعض الطلبة عندما كنت أدرس معهم بعض الأبواب في علم البلاغه كان يلتبس عليهم المسند من المسند إليه فقلت لهم ما تنظرون إلى الضفر فإذا كان ذاتا فهو ايش فهو مسند وإذا كان صفه فهو ماذا فهو مسند اليه إذا فهمتم هذا اجعلوه كالضابط إذا فهمتم هذا هل يلتبس عليكم بعد ذلك التمييز بين المسند والمسند إليه مستحيل لا يلتبس أبدا أعطيني أي مثال أقول لك الحائط ساقط أين المسند المسند إليه المسند هو الحائط الحائط لأنه ذات والسقوط صفة ها. البيت البيت رائع أين المسند البيت المسند إليه المسند إذن الذات هو المسند والصفاء مسند إليه بهذه الطريقة مستحيل مستحيل يقع لك الالتباس افهم هذا جيدا وان شاء الله علمها للناس. بينها للناس هذا فيما يتعلق بالفرق بين المسند والمسند إليه المسند إليه قاعدة أخرى المسند إليه قد يكون معرفا باللام واللام هذه اللام العهديه أو الجنسية المسند إليه قد يكون معرفا بماذا باللام العهديه أو الجنسية مثل ماذا؟ مثل قول المصنف الحمد لله قول المصنف الطالب الذكي ينبغي أن يعرف ضابط العهدية وضابط الجنسية فإذا سئلتم ما هو إذن ضابط العهدية وما هو ضابط الجنسية؟ هذا سؤال هل هناك ضابط لالعهدية لأل وللجنسيه الجواب ضابط العهدية هو كان ما كان مصحوبها معهودا ما كان مصحوبها معهودا يعني مصحوبها ومدخولها التي دخلت عليه ان يكون معهودا اذا لم يكن معهودا لا هذا العهديه والجنسيه ما هو ضابط الجنسيه خلاف ها عكس ضابط العهديه العهديه قلنا ما كان مصحوبها ومدخولها معهودا عند المتكلم وعند الثاني والجنسيه بخلافها ما كان مصحوبها ومدخلها غير معهود غير معهود هذا معنى قولنا بخلافه واضح فهمت طيب ها, ها طيب هي جيل ان حصل وستاتيك ان شاء الله انواعها ما هي اقسام العهديه والجنسيه ان كل من العهديه والجنسيه تنقسم الى ثلاثه اقسام بالاقسام إذا فهمتم هذه الاقسام آتيكم بالأمثلة ركز معي جيدا الآن عرفتم الضمير نبدأ بقسم العهديه باقسام العهديه العهديه اولا العهديه قلنا شو هو ضابطها هناك طريقه هناك طريقه يعرفون بها العهديه وهي التي يمكن أن يحل محلها الضمير ركز معي هي التي يمكن أن يحل محلها الضمير هذه قواعد مهمه فنقول مثلا وطيب نترك مثال الأخير حتى نعرف الأقسام أقسام ال العهديه كما يقولنا ثلاثة أقسام الجنسية كما يقولنا ثلاثة نبدأ بماذا؟ بالعهديه العهديه ماذا قلنا؟ إما أن يكون مصحوب أه مصحوب العاديه معهودا في الذكر ركز معي معهودا في الذكر هذا قسم القسم الثاني ان يكون مصحوب العهديه معهودا إيش في الذهن؟ في الذهن القسم الثالث أن يكون مصحوب أن آل العاديه معهود في الحضور ثلاثة أقسام يمسح معهود في الذكر معهود في الذهن معهود في في الحضور في الحضور طيب المثال بالمثال يتطيح المقال ما هو مثال ما هو مثال آل العاديه التي يكون مصحوبها معهودا في الذكر هذا هو المثال لأن سال عليه شو اسمه عبد الكريم سأل علي اسمه. العهديا التي يكون مصحوبا معهودا في الذكر هذا القسم أول. معهود في الذكر، معهود في الدين، معهود في الحوض. معهود في الذكر انقسم إلى قسمين. إما أن يكون ذكرا صريحا، وإما أن يكون ذكرا غير صريح وما يسمى عندهم ذكرا كنايا، كناي يعني الكناي واضح. إما القسم الأول. ذكرا صريحا ذكرا غير صريح مثالهما مثالهما يؤخذ من قوله تعالى ركز فق مثالهما يؤخذ من قوله تعالى أن تصعب السؤال وليس ذكرك الأنثى وليس ذكرك الأنثى هي قالت هذا الكلام هذه الجملة قالتها بحزن وحسره لماذا قالتها بحزن وليس ذكرك الأنثى لماذا لأنهم لم يكونوا ينظرون الإناث لخدمة البيت فتضرعت إليه سبحانه وتعالى أن يجعلها آج صالحة عابدة الأنثى تقدم ذكرها أو لا تقدم ذكرها كناية ولا صريحا أين تقدم ها ربي أحسنت ربي إني وضعتها انثى اذا تقدم ذكرها أو لا صريح ولا كناية صريح ولا لا صريح رب اني وضعتها انثى يعني ولدتها انثى يا رب لكن هل الذكر ذكر تقدم أم لا تقدم تقدم في قوله تعالى رب اني نظرت لك ما ما ما في بطني محررة يعني حررته لخدمة بيت المقدس ما هنا ما هنا كنايا عن ماذا عن مولود ذكر لكنها صريحة ولا ليست صريحة ها ليست صريحة ليست صريحة فهمت الآن لماذا قلنا ان ما ما في قوله تعالى إني نظرت لكما قلنا كنايه عنه يعني الذكر لماذا لأن التحريض لخدمة بيت المقدس خاص لماذا خاص بالذكر كان خاص بالذكر عندهم ثم ان الانثى في المثال ليس مسندا اليه لكنه تنظير مناسب من حيث العاد كما يقول براغم إذن فهمتم هذا فهمتم طيب إذن هذا يعني فيه ال يعني صريح العهديه ذكرا صريحا وكنايه فهمتم وليس الذكر كالانثى واضح هذا إذن رب إني ولعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى الأنثى سبق لها ذكر ولا لا رب إني ولعتها أنثى والذكر وليس الذكر كالأنثى هل سبق له ذيك؟ نعم سبق له ذيك عند قوله تعالى ها ما في ما في بطني, بطني. رب إني بطني. نظرت لك ما ما, ما في بطني محرر فهمتم هذا؟ طيب ما هو مثال الأهل التي يكون مصحوبها معهودا في الذكر فهمتم مصحوب في الذكر؟ معهودا في الدين. أنا أحاول أن أقرب لكم هذا المادة لأنها صعبة قليلاً لكنها سهلة إن إن أنتم أم النظر مثال العاديه التي يكون مصحوبا معهودا في الذين ما مثال العاديه التي يكون مصحوبا مصحوبا معهودا في في الذين. ما مثاله؟ مثال مثاله هو مأخوذ من القرآن. إذ هما في الغار إذ هما في الغار ألف الغار هنا الغار معود بين من معود بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق إذ هما في الغار السبب قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب الله ومن أك أنكر صحبة عمر أو صحبة غيره لا يكفر لما هذا يكفر صريحا هذا لا يعني أن يعني لأن الصحبة ذكرت في القرآن لأنه رد القرآن فهمتم الآن إذن اذ هما في الغار ألف الغار لماذا للعهدش للعهديه شف هذا ذني ولا الذكر ذهني ذهني واضح هذا مفهوم محمد مثال ال العهديه التي يكون مصحوبها معهودا في الحضور ان يكون مصحوبها معهودا في الحضور مثاله ما اخذ ايضا من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم ال في اليوم ها اليوم الذي وقع فيه الخطاب وهو يوم عرفة وهو يوم عرفة ومنه أيضا الواقع بعد اسم الإشارة وكذلك أي في النداء فهذه يقال لها أشأل العهدية حضوريا اليوم اليوم الذي وقع فيه الخطاب اليوم الذي حضر فيه الخطاب اليوم هذا فإذا هذه أن في اليوم لماذا؟ الحضر, الحضر. فهمتم هذه الاقسام الثلاثة؟ سهل جداً طيب ركزوا معي جيد أما الجنسية،, الجنسية إما أن تكون للإشارة للحقيقة من حيث هي للحقيقة من حيث هي عندما تقول الرجل خير وهذا المثال الذي يذكرونه الرجل خير من المراه الرجل خير من المراه وكذلك الداخل في المعرفات هو الانسان حيوان ناطق لان التعرف تكون ايش تعريفها لكل من للماهيه هل يكون هي كل أم ام يكون للافراد تعريف يكون للحقيقه الماهيه لا للافراد واش تعرف يكون لزيد وعمر وبكر الزيدون العمر عمرو البكرون لا يكون الحقيقه للمهية هي لان الافراد غير مقصوده الافراد غير مقصوده وانما المقصود المسمى من حيث هو حلق الماء مثل ما قلنا في جنس الماء في قوله تعالى من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي سوره المائده وجعلنا من الماء الماء فقوله تعالى من الماء جنس الماء هل ماء خاص نوع معين هل ما قال وجعلنا هل قصد ماء معينا نوعا معينا أم هو جنس الماء جنس الماء, جنس الماء. كما قال أبو المعري أبو المعري قال والخل عرفتوا ليش معنى الخل صديق والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر أحفظ هذا البيت المصر إذا فهمت هذا البيت والخل الخل كالماء الخل مثل الماء لاحظوا الماء الخل يعني الصديق كالماء يبدي ضمائره هذا الماء فيه شيء مخبأ كله ظاهر إذا كان صافيا طبعا الماء صافي لكن إذا كالماء مكدر يخفي أشياء لا اعرفها الآن تنظرون إلى الماء هل هناك شيء مخبأ مخفي لا لأن الماء صافي لكن لو كان في الكدر وسخ ربما في أشياء لم تراها ولا ربما لا ترى إلا ب لا ترى بمجرد العين إنما ترى بالمدى بالمجهر الدقيق فلذلك قال ابو المعري والخل كالماء يبدي لضمائره ضمائر من صديق ضمائر صديق مع الصفاء مع الصفاء يبدي له الضمائر جيدة ويخفيها مع الكدر فهمت يا مصطفى ها الخل كالماء يبدي لي ضمائره ومع وي... الصفاء ويغفيها مع الكدر هذا إذا كان لماذا؟ إذا كان لجنس جنس يعني معنى أن ال المقصود بها جنس جنس واضح طيب وإما أن تكون الاشاره للحقيقة الحقيقة طبعا باعتبار وجودها في بعض من الأفراد ولا يكون هذا الفرد غير معين الفرد لا يكون مع مغي... م... م... معين مثلا لو قلنا للفقه ادخل السوق ادخل السوق هل له عهد في سوق في الخارج لا لا عهد له في سوق لأن السوق جنس ادخل السوق ليس هناك في الخارج سوق سوق معين والأسواق متعددة الدخول إنما يكون في ماذا في سوق واحد لكن أنت عندما تقول له ادخل السوق يشمل كل الأسواق والحقيقة لا تدخل الحقيقة الحقيقة تدخل ولا لا تدخل الحقيقة لا تدخل لأنها معنى ذهني ومنه قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب أو في قراءة ورش الذئب وأخاف أن يأكله الذئب هل الذئب معين ولا غير معين إذن الذئب غير, مع، غير معين وهذا المعروف في معنى النكرة ولهذا يقول النكرة لهذا يوصف بالجملة الأصل أن الجملة لا يوصف بها إلا النكرة الأصل الجمل لا يوصف بها إلا النكرة وأرب على حنا الأصل في الجملة لا يوصف بها إلا النكرة ولقد أمر كما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت وقلت لا يعنيني فمضيت ثمة قلت لا هذا لا يعنيني يعني هذا الذي يسب لا يسبني أنا إنما لا يقصدني أنا ربما يقصد آخر هل الشاعر هنا هل الشاعر عنا لئيما معينا بعينه مر عليه الجواب لا الشاعر لا يعني لئيما معينا بعينه إنما هو يمر على جنس من اتصف باللؤم وليس شخصا بعينه ولقد أمر على اللئيم يسبني فكل اللؤم دخلوا في هذا في هذا لأنه لم يقصد لئيما بعينه مرة عليه فعينت؟ لأن المل يقول ولقد أمر معنى أنه مرة على لئيما بينما هو قصد الجنس واضح كيف يمكن أن نعرب هذه الجملة أنت، انتم أصحاب الكلية كيف تعربون لنا هذه الجملة ولقد أمر على اللئيم يسبني ها, ها. يسبني جملة يسبون كيف تعرب يمكن أن تعرب اش ها خبر لا خبر جملة كيف تعرب تح... خبر مناف من كيف يمكن أن تعرب يسب يعني فعل المضارع ايه لكن جملة جملة جملة يسبو يسبون كيف تعرب تعرب حالا ويمكن أن تعرب نعتا كيف يمكن ان نعرب جملة يسبون حالا ونعتا اذا قلت ولقد امر على اللئين بالتعريف فيسبني جمله حاليه ولا نعت حاليه حاليه وإن قلت لئيما ولقد امر على لئيم بالتنكير فيسبني ماذا تكون الجمله تعرب ايش نعت لان القاعده التي سبقت معكم ان الجمله بعد المعارف احوال وبعد النكيرات اوصاف الجمل بعد المعارف كيف هي ولذلك صاحب الحال لا يكون لا معرفة وإن كان وقد يتخلف جميع ذلك صاحب الحال لا يكون معرفة وبعد النكرات كيف هي صاف وإن كان في اللفظ تجري فيه عليه أحكام المعارف وربما يكون مبتدا بغير مسور ويكون ايضا صاحب الحال بغير مسور هذا كله بالنظر إلى لفظ اللئيم إما معرفة واما نكرة فإنتم هذا وإما أن تكون للإشارة بالإشارة الحقيقة، الإشارة الحقيقة الحقيقية لماذا؟ من تكون الإشارة الحقيقية باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد، باعتبار إشارة حقيقية باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد، فأنا ذاك تفيد الاستغراق عندما تقول قول في قوله تعالى إن والعصر عصري إن الإنسان لفي لفخر الاشاره هنا ان تكون الاشاره ال تكون الاشاره الماهيه الحقيقيه لماذا؟ باعتبار وجودها في كل فرد من الافراد ماذا تفيدون استغراق الا لا استغراق استغراق اذا هل انت قصدت بالايه والعصر ان الانسان هل قصدت بالماهيه من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن ضمن بعض الافراد ماذا قصد اذا معنى جميع الافراد فان قصدت جميع الافراد ما على ذلك؟ دريل على ذلك صحة الاستثناء الذي شرطه دخول مستثناء منه لو سكت عن ذكره فتقول والعصر إن الإنسان أي كل الإنسان كل الإنسان كل الإنسان ولذلك قالوا الاستثناء هنا معيار العلم معيار العلم فهمتم هذا؟ ولذلك قسم العلماء الاستثناء إلى إلى قسمين إلى ضربين إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون عرفي كما ذكر صاحب الأخضار ذكر إلى حقيقيين وعرفيين إلى حقيقيين الحقيقي مثلا عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هذا حقيقي هو أن يراد كل فرد مما يتناوله النفر بحسب اللغة عالم الغيب والشهادة أي كل غيب وكل شهادة الله عز وجل عالم الغيب والشهادة عالم كل غيب وعالم كل عش كل شهادة فإذا هذا يتناول كل عالم الغيب والشهادة من ربنا سبحانه وتعالى إذا معنا أنه عالم كل غيب عالم كل غيب وعالم كل شهادة ويمكن أن يكون هذا حقيقي ويمكن أن يكون عفيفا وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب ماذا بحسب متفاهم العرف ما تف... استطلح عليه في العرف تقول جامع الامير الصاغه هل كل الصاغه ام صاغه بلده وصاغه مملكتي فقط صاغه بلده وصاغه مملكتي لكن هو العموم الجنس لكن العرف جعله مخصصا باهلي بلده وأهل مملكته فهمتم هذا؟ إن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بأهل والحاصل النقوش الحمد قد يقصد بها الحقيقة لمدخولها, لمدخولها من حيث هي يعني من غير الى الخارج بدون أن تنظر إلى الخارج وهذه المسمة بالجنسية هذه تسمى بالجنسية عندما تقول الرجل خير من المرأة هذه الجنسية واما ان تقصد الحقيقه لمدخولها باعتبار وجودها في فرد غير معين وهذه ايضا تسمى الجنسيه مثل ما كما قلنا ادخل السوق ولا عهد بينك وبين المخاطب في سوق معينة هذا بمعنى النكره كانك قلت له ادخل سوقا ادخل سوقا هل ايمت له سوقا بعينه لا المقصود فرد من افراد من افراده المعينه لان حقيقه السوق لا تدخل, لا تدخل المحل التجاري هل يدخل في الذنب لا ابدا الثالث أن يقصد بمدخولها الحقيقة باعتبار وجودها في جميع الأفراد في جميع الأفراد وذلك قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفة جميع الإنسان وخلق الإنسان ضعيفة وتسمى هذه الآن الاستغراقية الاستغراقية وهي ايضا من أقسام الجنسية وعلامتها صحة الاستثناء منها كما قال العلماء صحة الاستثناء ان الإنسان لفي خص ان الإنسان وخلق ان الإنسان هل هو جنس الإنسان؟ لان قلنا صحة آيش؟ صحة الاستثناء منها لأن الاستثناء كما يقولون قاعدة معيار العلم الاستثناء معيار العلم ولا يستثنى منه إلا عام ولا يستثنى إلا عام أي ميزان هذا الاستثناء عيار مع العلوم معناه أنه ميزان نعرف به عموم اللفظ لان ما قبل الاستثناء عام يشمل ايش جميع الأفراد يشمل جميع الأفراد هذا باختصار فيما يتعلق بأل. ال والكلام عليها طويل لمن أراد أن يرجع عليه لكن بقية لنا الحمد الحمد إذن هنا نجعل ألف الحمد لاستغراق الجنس استغراق المحامة كلها أو نجعلها للعهد أي كأنه قال احمدوني يا عبادي بالحمد الذي حمدت به نفسي أو كل حمد يصدر من الإنسان يعني لله عز وجل الحمد من حيث اللغة مشهور عند الناس قديم وحديثا يقولون الثناء الكامل باللسان الثناء الكامل باللسان أو بالجمل يقول بعض على الجميل لاختياري على جهه التعظيم والتبجيل هذا التعريف معروف عند كل العلماء الحمد هو الثناء الكامل اما باللسان بالجميل على الجميل لاختياري على جهه التعظيم والتبجيل وبعضهم نظم هذا نظم هذا التعريف قال وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التمجيل وحمده والثناء بالجميل معظم له مع التبجيل هذا على القول بان الحمد هو الثناء الكامل باللسان على الجميل باللسان بالجميل على الجميل لاختياري لاختياري على جهه التعظيم والتبجيل وقالوا وحمده والثناء بالجميل معظم له مع التبجيل ماشي مع واضح وقال بعضهم الحمد لغةً الحمد لغة ما يشعر بالتعظيم كل ما يشعر بالتعظيم من ثناء فهو حمد حتى قال بعضهم وكل ما يشعر بالتعظيم هو الثناء خذه بالتعميم وكل ما يشعر بالتعظيم هو الثناء خذه بالتعميم وقالوا في الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الحامدين وغيرهم هكذا قالوا طبعا كثير من تعارف الحمد غير صحيح ما هو التعريف الصحيح هذه التعاريف وان اشتهرت وحفظناها يعني في الصغر لكن ما هو التعريف الصحيح للحمد من حيث اللغه طبعا اول من اعترض على هذه التعاريف هو ابن القيم رحمه الله تعالى من القيم في بدائع الفوائب وكما في بدائع التفسير أو بدائع التفسير يقول الحمد وصف المحمود هذا الذي بغير أن تحفظه وصف المحمود بالكمال على المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال على المحبة والتعظيم معنى ذلك إذا قلت أحمد الله أو الحمد لله كأنك أصفه بكل كمال كأنك تقول أصفه بكل كمال فحمدك لله فحمد الله هو وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا كمال فوقه, الذي لا كمال فوقه. أما القول بأن الحمد هو الثناء بالجني للاختيار هذا غلط لكن قد يقول قائل وأين وجه الغلط لا نريد يعني كلاما على الهوى فقط يعني أنت تريد أن تقول بأنه غلط هذا التعريف وقد اشتهر في كتب الفقهاء واشتهر في كتب المصنفين يعني ما هو وجه الخطأ احنا ليس بيننا وبين الحق حجر لأن نكون اذناب في الحق أفضل من أن نكون رؤوسا في الباطل قل لي اين وجه الغلط الجواب من يقال إن الله كما قال المنقيم رحمه الله تعالى وذكر ذلك عنه شيخنا العثيم رحمه الله في تفسير الفاتحة عنده كتاب سماه تفسير الفاتحه قال الله عز وجل فرق بين الحمد والثناء، فرق بين الحمد والثناء، فنحن إذا قلنا بأن الحمد ماذا نقول؟ ركزوا معي جيدا إذا فهمتم هذا التعريف، أكون مسرور، ركز معي، ها ماذا نقول في الحمد المشهور؟ الثناء بالجميل الاختيار، الحمد هو الثناء بالجميل الاختيار، هذا التعريف صحيح ولا غلط؟ لماذا؟ لأن الله فرق بين الحمد والثناء اين فرقه؟ حديث القدس اللي هو في صح مسلم تعرفونه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصهيم إلى القلب فاذا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حندني بكسر من مشيه حمدني حندني عبدي حندني عبدي إذن هذا الحمد وإذا قال, الرح... إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثناء علي عبدي اذا أنت عندما تقول الحمد هو الثناء بالجليل هل تعرف الحمد أم تعرف الرحمن؟ تعرف الرحمن إذن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته أو مع حبه وإجلاله وتعظيمه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وذكره عنه شيخنا في تفسير سورة الفاتحه والحجوري في فتح الباري على شرح السنة للبربهاري والغريب أن شيخنا العثيمين ذكر هذا في تفسيره شرح الفاتحة ولم يحل إلى ابن القيم ولكن الحجوري أشار إلى أن الحافظ ابن القيم ذكر هذا في البداع لأنك أنت تخبر بالمحاسن ركز معي جيد يمكن أن يكون هذا التعريف صحيح يمكن أن يكون هذا التعريف صحيح كيف الاخبار بالمحاسب ركزوا معي جيد في هذه مصطفى صديق منه الاخبار بالمحاسب اما يتكرر او لا يتكرر فاذا لم يتكرر فهو حمد واذا تكرر فهو ثناء اذا لم يتكرر فهو ايش فهو حمد وان تكرر فهو الثناء ماذا لم يتكرر فهو حمد وما اذا تكرر فهو الثناء الثناء ما أخذ من ماذا؟ ما أخذ من الثاني ثني وهو العطف رد شيء ها رد شيء بعده بعده بعده علبة ومنه التثنية الثوب إذا ثنيت الثوب تثنية الثوب ومنه التثنية الإسم ومنه التثنية الإسم اذا فماذا نقول؟ نقول يمكن أن يكون تعريفهم صحيحا إلا إذا كانش قل إذا تكرر الحمد إذا تكرر الحمد طبعاً نحن لا نريد ان نتكلم على الحمد في اللغة باللسان لا غير للكمال والاحسان وهو لدى عرف أعم موردة باللسان لم يكون مقيد لا يعني على مورده وعلى هذا كله لا نتكلم عليه لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل الشاهد للتنبيه على ال والتنبيه أيضاً على التعريف المعروف على للألسنة وعرفنا يقولون فعل ينبئ عن تعظيم المنعم عرفناش فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما من على الحامدي وغيره لأن الحمد خص بما تعلق بالفضائل والفواضل طبعا واضح هذا إن هذا بما يتعلق بالحمد لأن إما إما أن يتعلق بالفضائل وإما يتعلق بالفواضل بالفواضل بالفواضل ما معنى الفضل عند العرب لا اطلق في كلام الفقهاء هذه زياده فقط الفضل لا اطلق ماذا يراد به ماذا يراد به الفضل هو الاعطاء دون عوض الفضل هو الإعطاء دون عوض ولذلك الفضل إذا جاءت الى كتب اللغه في ثلاثه ثلاث لغات في الفضل والافضال والتفضل الفضل والافضال والتفضل ما معنى الفضل؟ هذه كلها لها معنى واحد الفضل والإفضال والتفضل لها معنى واحد شنو هو؟ العطاء دون عوا. فانتم استمدوا يعني فلان تفضل عليك إذا أعطاك بدون عوا. فبذلك فليفرح قل بفضل الله وبرحمته بفضل الله بمعنى أنه أعطاك بدون عوا. ولذلك قالوا قالوا بيت يعني في هذه اللغة الثلاث. لغة الثلاث الفضل والإفضل والتفضل ومعنا قلنا الإعطاء بدون عواضين الفضل والإفضل والتفضل الفضل والإفضل هذا بيت الفضل والإفضل والتفضل, والتفضل الإعطاء دون عواضين فحصل الإعطاء أو قل الإعطاء دون عواضين فحصل الفضل والإفضل والتفضل الإعطاء دون عواضين فحصل هذا هو الكرم والكرم صفة ينشأ عنها بذل الكثير طبعا يكون اختيار من غير علّة وخرج بقولنا من غير علّة الإكرام وما أعطيه لعواض وما أعطيه لعواض إذن هذا هو الحمد من حيث اللغة فالكرم كرمنا الكمال في الصفات وفضلنا الكمال في الذوادي هذا فيما يتعلق بالحمد وزعم بعضهم أن الحمد ينقسم إلى أربعة أقسام هكذا قالوا قالوا حمد القديم لقديم حمد القديم لقديم وقد ذكر على على القارف في شرح شرح النخبه حمد القديم للقديم يعني الله عز وجل حامد نفسه بنفسه أزلا حامد نفسه بنفسه أزلا هذا يقال له حمد قديم لقديم والثاني الثاني حمد إيش الثاني حمد قديم, لحادث. حمد قديم لحادث وهو حمد الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه حمد قديم لحادث والثالث حمد حادث لقديم وهو حمدنا لله تعالى حمدنا نحن لله تعالى الرابع حمد حادث لحادث وهو حمد العباد بعضهم بعضا والقديم طبعا ليس من أسماء الله لا كما يزعم المتكلم وقبلين هذا ولذلك بعض الموريتانيين تكلم على هذا على كل الحمد لله قال الحمد لله نقف اليوم إن شاء الله هنا لأن أعطينا ملخص لمتن نخبة الفكر وذكرنا آل في الحمدي وان شاء الله فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وفيما يتعلق أيضا بالصلاة على الآل هذا معروف لديكم لا نريد أن ندخل فيه وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نتكلم على قوله إن التصانيف لأن هناك من يفرق بين التصنيف والتأليف نتكلم على التصانيف في علم الحديث وندخل إلى التقسيم معروف عند العلماء وهو وإن كان هو تقسيم انحدر إلينا لكن لا بأس لأنه انتشر وانتصر له الخطيب في كتابه الكفاية وكذلك انتصر له أيضا غيره من العلماء وحتى أصبح واقعا أصبح واقعا أما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معروف لديكم يعني الصلاة من الله رحمه ومن الملائكة السفر ومن آدم تضرع ودعاء أو الصلاة على الله لها عدة معاني تطلق يراد به ثناؤه على العبد عند الملائكة هذا قال به كثير من العلماء ها؟ أو كما قال أيضا بعضهم بأن صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة أو القسم الثاني قالوا بأن الصلاة إذا أطلقت يراد بها تزكية الله العباد أو إذا أطلقت يراد بها رحمة الله على العباد أو إذا أطلقت يراد بها الرحمة من حيث هي أو الصلاة من الله رحمه أو قيل القسم الرابع بيعناها كرامة الله أو بركة الله هذه كلها أقوال ذكرها من الجوزي وذكرها المفسرون والحمد لله يعني كذلك هذا معروف لديكم كذلك الكلام على الآل سواء كان نسبا أو سببا أو رعايه هذه كلها معروفة لديكم وكذلك أما بعد كلمة أما بعد معروفة يعني تكلم عليها العلماء استطرادا وخصها العلماء بالمؤلفات والأبحاث اعتنى بعضهم بالاعراب وبعضهم اعتنى بالمعاني وبعضهم جمع بينهما وبعضهم خصها بأول من تكلم بها وبعضهم جمع بين هذا كله وأشهر الكتب التي كتبت في الموضوع إنجاز الوعد بمسائل أما بعد إنجاز الوعد بمسائل أما بعد خصها بتعليف إسماعيل الجوهري إسماعيل الجوهري وشرحه هو بنفسه أيضا في جزء سماه إحراز السعد بإنجاز الوعد بمباحث أما بعد وهذه كلها كتب التي أقول لكم مطبوعة يعني هذه كلها أيضا كتاب آخر بعنوان حليه ذوي المجد بجواهر العقد في الكلام على أما بعد أو العقد في الكلام على أما بعد كذلك كتاب القول الأرشد يعني في شرح البسمة التي والحمد له وأما بعد، وأما بعد، هذا ايضا موجود لعبد الرحمن بن يحيى الواسعي. كذلك كتاب جواب عن عبارات أما بعد لمحمد بن محمد البريدي. أيضاً هذا موجود. كذلك كتاب جواهر العقد في الكلام هذا على أما بعد للدكتور محمد الهلالي. وكذلك كتاب جواهر الفرد في الكلام على أما بعد لعبد الله بن علي سويدان. وكذلك كتاب إعراب أما بعد أو إتحاف الألباب بفضل أو بفصل الخطاب او إعراب أما بعد هكذا إعراب أما بعد ونسخ كثيرة في المكاتب الآن تجدونها كلها على ماذا؟ كلها على إعراب أما, أما بعد أما بعد واضح؟ إن هذا فيما يتعلق هناك رسالة لحازم زادة سماها رسالة في أما بعد ونظم رسالة أيضا أما بعد علي بن محمد بن الشمعة عنده رسالة في وكتاب آخر فائدة الورد في الكلام على أما بعد لأحمد بن موسى العدوي فائدة يعني كذلك كتاب أسعد كتاب في فصل الخطاب أسعد كتاب في فصل الخطاب وكذلك مسألة فصل الخطاب ضمن المسائل الملقبات هذا لابن طولون هذا طولون ورسالة في كلمة أما بعد أيضا لإبراهيم بن محمد. وكتاب النجم السعد بمباحث أماما رسائل كثيرة لكن يقول الرفاعي اختلفوا في أول من قال أماما طبعا ذكروا أنظاما ولا لا تهمون الآن يقول اختلفوا أول من قال أماما هل هو داود؟ هل هو سليمان؟ هل هو آدم؟ هل هو نبي الله؟ هل هو قسم نساعدة؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ قال لكن أنا أول من يقول أما قبل أنا أول من يقول أما قبل هم اختلفوا وطبعا أنتم تعلمون الأما بعد والبعد ضد القرب وقد بعد بالضم بعدا فهو بعيد يعني متباعد ايش هما ضد, ضد الأقارب وبعد ضد قبل أما بعد كلمة تستعمل في ماذا؟ في الخطابة غالبا وهي تدل على الانتقال من موضوع الى اخر وان كان بعضهم قال كالعرب يستعملونها بعد تداول الرأي في الخطابه وقيل اما بعد كان اشعار ببث الحكم ولهذا سميت بفصل الخطاب سميتش بفصل الخطاب اما بعد اما بعد فالدنيا علينا مكدره لفقدك والسلام كانوا يقولون يستعملون هذا اما بعد هذا فيما يتعلق ب أما بعده فيما يتعلق ايضا بمسألة أول من قالها وأول هذا كلام عليها طويل ورد فيه أحاديث يعني طبعا باب في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ها ثم ذكر الحافظ البخاري تحت هذا الباب أحاديث كثيرة في أحاديث يعني مسألة الفصل الخطاب فصل الخطاب إذا إذا نقف ان شاء الله على قوله إن التصانيف وباقي الفقرات مفهومة لديكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم السؤال اقرا عليهما هو السؤال